قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من ِ فَتَمَنَّ فَتَمَن النَّلِ مَوتَئِكُ تُم صَادِقِين فَتَمَن النَرِ مَتَئِكُ تُ صَادِتِين وَلَتَمَن النَّهُ بِمَا قََّمَة ايديهم ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وَل تَددًاَّهُ حَص النَّاتِ على حياتِ وَمِنََّينَ أَشَْقُ وَلَ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَنَّرُ الْفَتَنَ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَنَّرُ الْفَتَنَ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ ذِيحِهِ مِنَ العَذَابِ أَن يُعَنَّ وَلَا هَوَى بِمُذَ ذِيحِهِ مِنَ العَذَابِ أَن يُعَنَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بَيْنَات وَلَقَدْ أَنْزَلَ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَات وَمَا يَتَخَرُّ بِهَا إِلَّا الْفاسِقُونَ وَمَا يَسْكُبُهَا إِلَّا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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءُ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءُ Yay!